هو تكلم عن الشاطبي رحمه الله في الخلاف المذموم والخلاف كما سبق معنا ينقسم إلى قسمين الخلاف المذموم وهو ما كان في التوحيد وفي مسائل الدين الأصلية أو ما ذكره الشاطبي قوله أسس الدين وكلياته هذا الخلاف من الخلاف المذموم وقد سبق بيان الأمثلة على ذلك ومنها خلاف المشركين لأهل التوحيد ومنها خلاف أهل الكتاب ومنها خلاف سائر طوائف الملل والنحل ويدخل في ذلك أيضاً خلاف المذاهب التي ينشئها البشر كل هذا من الخلاف المذموم كل هذا من الخلاف المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه وحذر البشر وحذر عباده منه ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وقول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وقول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأمر الله عز وجل بالاجتماع على الدين فالخلاف الأول هو الخلاف المذموم وسبب كونه خلافاً مذموماً أنه يؤدي إلى التفرق عن الدين الصحيح أنه يؤدي إلى التفرق عن الحق الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تكلم الإمام الشاطبي عن النوع الثاني فقال رحمه الله والثاني ثم قال ثم إن هؤلاء المتفقين أي أهل الإسلام أهل السنة الذين اجتمعوا على الحق على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما اجتمع على ذلك السلف الصالح رضو الله عليهم قال قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول فنحن في هذا الدرس نتتبع ما ذكره الإمام الشاطبي هنا من الخلاف الثاني الخلاف الذي سماه النوع الثاني فضل أقرب بارك الله بيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموصلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول فإن الله تعالى حكيم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلةٌ للأنظار ومجالًا للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادةً فالظنيات عريقةٌ في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم نعم ما ذكره عن الحسن قصد به تفسير قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الحسن رضي الله عنه فسر هذه الآية قال أما أهل الرحمة فإنهم يختلفون في بعض الأمور الجزئية اختلافا لا يضرهم ومثال ذلك اختلاف العلماء في بعض مسائل الحج واختلافهم في بعض مسائل الطلاق واختلافهم في بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات ونحو ذلك فهذا الخلاف لا يضرهم لأنهم ممن دخلوا تحت الوصف المذكور في الآية في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك والآية تتضمن أمرين اثنين الأمر الأول الذين لا يزالون مختلفين والمقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في أصول الدين وفي التوحيد وفي كليات الدين وأساسيات ومثاله ما سبق ذكره من خلاف الكفار والمشركين وأهل الكتاب وأهل الأهواء من خلافهم لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء لا يزالون مختلفين أيهم على ذلك مخالفون للسنة والكتاب مخالفون لأصول الإسلام مخالفون لأسس الدين وكليات وكانوا مذمومين حينئذ لأنهم لم يحققوا مقاصد الدين وكانوا مذمومين حينئذ لأنهم لا ينتفعون بهذا الدين ولا يعملون به إلا على أهواء في أنفسهم ولذلك تارة أن يخالفونه في مساء الاعتقاد وتارة يخالفونه في أساسيات الشريعة وكلياتها فيعرضون عنها وهذا شان أهل الريب والشك والشرك من أهل الكتابين ومن المشركين ومن المنافقين ومن من تسمى بالمذاهب الجديدة المعروفة من المذاهب التي ينشوها البشر وهم عرضون على الكتاب مخالفون له وإن انتسبوا إليه وحتى وإن لم ينتسبوا إليه كما هو شأن اليهود والنصارى وغيرهم فهؤلاء يداخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ودلالة القول تعالى مختلفين هنا اسم الفاعل دلالة أنهم مستمرون يؤكد قول تعالى لا يزالون أي خلافهم لا ينفك بل هم يتتابعون عليه والواقع خير شاهد فمثلاً إذا أخذنا التطبيق الأول هو خلاف الفرق فإنه لا يزال مستمراً وخلافهم في مسائل الاعتقاد وفي مسائل التوحيد وكذلك مثلا خلاف أهل الكتابين للمسلمين لا يزال مستمراً وكذلك خلاف المشركين وكذلك خلاف المنافقين المعرضين عن شرائع الإسلام وإن تسموا بأسماء المعاصر مثل العلمانيين وغيرهم فهؤلاء على مذاهب يخالفون فيها أسس الدين وأصوله خالفون فيها أسس الدين وأصوله ومثل ذلك المذاهب التي أنشاها البشر وانتسب إليها كثير من أبناء المسلمين فهذه المذاهب يحق عليها قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين هم مختلفون فيما بينهم مخالفون للكتاب مخالفون لشريعة الإسلام فلا يزالون مختلفين وخلافهم أدى بهم إلى مخالفة مقاصد الشريعة والإعراض عنها فهم أهل الدم داخلون تحت النوع الأول من الخلاف الذي سماه الشاطبي هنا ذكره وبين أنه من الخلاف المذموم الجزء الثاني في الآية المستثنى في قول الله تعالى إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك فإذن في الآية نوعان من البشر النوع الأول المختلفون الذين لا يزالون كذلك النوع الثاني المرحومين النوع الثاني المرحومين. الأول من أين أخذناه من قول تعالى ولا يزالون مختلفين والثاني من الاستثناء إلا من رحم ربك فمعنى الآية أن هؤلاء الذين تعاهم الله عز وجل للحق فخالفوا عنه في أصوله وكلياته لا يزالون مختلفين فدمهم الله على ذلك ثم استثنى منهم من رحم سبحانه وتعالى وهم الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثاني هو الذي قال عنه الحسن في هذه الآية أما أهل رحمة الله أي المرحومون فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم لماذا قال لا يختلفون اختلافا يضرهم لأنه يقع منهم الاختلاف في الأمور الجزئية كما سبق اختلفوا في بعض مسائل الحج اختلفوا ببعض المسائل الطلاق اختلفوا ببعض المسائل النذور ونحو ذلك لكن هذا الاختلاف لا يضرهم هذا الاختلاف لا يضرهم فهو اختلاف في الأمور الجزئية دون الأمور الكلية ولا ذي قال المصنف هنا فهو اختلافهم في بعض مسائل الفروع في الجزئيات دون الكليات فهذا لا يضرهم السؤال هنا لماذا لم يضرهم هذا الاختلاف لأنهم اتفقوا على أصول الدين وأسسه وكلياته ومسائل التوحيد وعملوا بذلك واجتمعوا عليه إذا عملوا بذلك واجتمعوا عليه يتحقق لهم مقاصد الدين أم لا وتتحقق لهم عبادة الله أم لا وعلى بينة من أمرهم ويعبدون الله على العبادة الصحيحة ويطبقون شريعته فلا يضرهم حينئذ الاختلاف في بعض مسائل الاجتهاد السائق و أم قال الله عز وجل ولا يزالون عنهم ما, قال ما قال الله عز وجل عنهم ولا ما يزالون مختلفين اختلافهم يضرهم لأن اختلافهم في مسائل الإيمان اختلافهم في مسائل الاعتقاد اختلافهم في مسائل كليات الدين و فلم ينتفعوا بدين الله عز وجل ولم يستقمو عليه ولم يعملوا بالاعتقاد الصحيح ولم يتقوا الله عز وجل بطاعته بتوحيده و عبادته فحين أيضا ضرهم ذلك الاختلاف ضرهم ذلك الاختلاف فهذا الفرق بين هذين النوعين وإن سمي الأول خلافا والثاني خلاف لكنه فرق, فرق ما بينهما أن الأولون مخالفون لأسس الدين وكليات وتوحيد الله وطاعته وعبادته مخالفون في مسائل أصلية فهم حينئذ مذمومون ولم ينتفعوا بهذا الدين وأما المرحومون فإنهم أقاموا توحيد الله عز وجل واتقوا الله في طاعته وعبادته واجتمعوا على شريعته واستقاموا على أصول أهل السنة وعبدوا الله حق عبادته فاختلفوا في بعض المسائل الجزئية وذلك أمر لا يضرهم ولذلك قال الحسن وغيرهم من أهل العلم قال اختلفوا اختلافا لا يضرهم اي نعم اقربها ركما يعني أنه في مسائل لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه وهو قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله ورسوله صحح كلامه هنا قال في مساء الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر مثلا بيقطع العذر ضع نقطتين هنا يقطع العذر التي قبلها في قوله والثاني قال فإن الله تعالى حكم بحكمته بدل حكيم حكم بحكمته فإن الله تعالى حكم بحكمته في قوله والثاني ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة هناك هنا مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر والعلماء جعلوا نوعا مما يسوق فيه الاجتهاد فسموه مسائل الاجتهاد السائغ مسائل الاجتهاد السائغ وأمثلت هذا كثيرة مثل اختلافا في بعض مسائل الجزئية في الحج يتفقون على الأصول الكلية في الحج يتفقون على ما يتعلق بأرقان الحج والوقوف بعرفة ويتعلق بالطواف طواف الحج وسعي الحج وما يتعلق أيضا بأكثر المناسك فيختلفون في بعض المسائل يختلفون مثلا يتفقون على وجوب المبيت في المزدرفة ثم يختلفون في آخر الوقت والقدر الواجب للمبيت يتفقون على وجوب المبيت بمنى ثم يختلفون في القدر الواجب فتجد أصل الحج وأسسه ومقاصده قد اتفقوا عليه فالخلاف إذن في هذا الأمر لا يضر خلاف في أمر جزئي ومثله كذلك مسائل الصلاة فيتفقون على أسسها ومقاصدها وما يتعلق فيها من الركوع والسجود وما يتعلق فيها بأكثر الأحكام ووجوب الخشوع فيها والإنابة إلى الله عز وجل وما يتعلق فيها كما أسلفت بالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كما ورد في حديث المسي صلاته وهكذا فيما يتعلق بأسس الصلاة وإن اختلفوا في بعض المسائل في وضع اليدين بعد الركوع أين توضع؟ توضع مثلا على على الصدر مثلا أو أنه يسدلها بعد الركوع أو نحو ذلك فإن مثل هذا الخلاف يسميه العلماء خلاف في أمر جزئي وكذلك بما يتعلق ببعض مسائل المعاملات أو في بعض مسائل النكاح لكن تجد في أصل الباب وفي في أسس الباب هناك أصول مشتركة متفقة متفق عليها تحقق المقصد من تلك الشريعة وتحقق المقصد من من تلك الشعيرة فإنهم اختلفوا في بعض مسائل الحج الجزئية لكن اتفقوا على أسسها وكلياتها واتفقوا على مقاصدها وبذلك يتحقق المقصد من هذه الشعيرة العظيمة وهي الحج وإن اختلفوا في بعض جزئياتها وكذلك شريعة النكاح أو ما يتعلق بشريعة البيوع. أو ما يتعلق بمسائل أخر من حيث مقاصدها وأسسها اتفقوا على ذلك ومن هنا تتحقق المقاصد الأصلية وإن اختلفوا في بعض جزئياتها ولا تجد بابا من أبواب الفقه إلا هو كذلك طالب العلم إذا تأمل لا يجد بابا من أبواب الفقه إلا وهو كذلك فتجد أصل الباب وأساس الباب من المسائل الفقهية سواء في المعاملات او في العبادات هذه الأصول مشتركة تؤدي إلى مقاصد واحدة وتحقق المقصد الشرعي منها وسسها وكلياتها ثابتة بينة واتفق العلماء فيها وإن في بعض ما يتعلق بها من الجزئية ثم إن هذا الخلاف الذي وقع العذر فيه أيضا جاء التخفيف منه بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني يختلف أهل العلم في بعض المسائل الجزئية فيجتهدون فيسمى اجتهادهم اجتهادا سائغا الأمر الثاني أنهم يجب عليهم أن يردوا الخلاف هذه المسائل الى. كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم فيخففون من هذا الاختلاف في هذا الأمر الجزء اي نعم فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله وذلك ردوه إلى كتاب وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ردوه إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم إلا أن لقائل أن يقول هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا والجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتباها أهل هذا الاختلاف من أوجه أي نعم لسألنا أن يسأل فيقول هؤلاء الذين اختلفوا في بعض الأمور الجزئية مثل اختلاف بعض الصحابة في بعض الأمور الجزئية هل يدخلون في القسم الأول في الآية ولا يزالون مختلفين وإلا يدخلون في الجزء الآخر في الآية إلا من رحم ربك أين يدخلون لكن لو أن إنسان أراد مزيدا من الأدلة فقال هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين قال الشاطبي رحمه الله هنا الجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها اهل هذا الاختلاف أي الجزئي مثل الاختلاف الذي وقع بين الصحابة مثل الاختلاف الذي وقع بين آئمة الاجتهاد من أمثال الأمة الأربعة وغيرهم من آئمة السلفة فإن الخلاف الذي وقع بينهم لا يجوز أن يدخل في النوع الأول أصل هذا الاختلاف أكثره الذي وقع بين العلماء والعلماء الأمة إنه لا يدخل تحت هذا النوع ولا يزالون مختلفين سيذكر الشاطف الأدلة على ذلك سيذكر الأدلة على أن هذا الاختلاف الجزئي لا يضر ولا يدخل تحت الذنب اقرأ الدليل الأول أحدها أن الآية تقتضت أن أهل الاختلاف الجزئين مباينون لأهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه هذا أصل هذه المسألة إذا سألك إنسان الخلاف المذموم والخلاف السائق في مسائل في الاجتهاد السائق ما أصله من حيث الأدلة ما أصله فتقول أصله هذه الآية وهذا موضع الشاهد منها ولا يزالون مختلفين أي على وجه الذنب إلا من رحم ربك أي فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم هذا هو الأصل أصل هذه المسألة وتضم إليه من السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ثم أصاب فله أجران وإذا أخطأ وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر إذا اجتهد وأصاب أمره بي وإذا اجتهد ثم أخطأ يقع الخلاف في الجزء أو يقع خالف غيره من أهل الصواب فله أي شيء هنا فله أجر أو وزر له أجر على اجتهاده ولا يضره هذا الخلاف الذي وقع فيه إذا أخذه من طريق الاجتهاد الشرعي فإنه لا يضره إذا لم يبلغه النص أو أخطأ في الاجتهاد فإنه لا يضره هذا النوع من الخلاف هو داخل في قوله تعالى إلا من رحم ربك فإذا سألك إنسان عن سند هذه المسألة فسند هذه المسألة هي الآية والحديث ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وحديث عبد الله بن عمر ابن العاص في الصحيح فإنها احتضت قسمين أهل الاختلاف ومحفظهم فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى مستثنان ظاهر الآية هنا أنها في قسمين قسم الأول ولا يزال مختلفين أو لا الآية عنت قسما معينا من البشر قسم الثاني إلا من رحم ربك نعم فعلى هذا يريد الشاطبي يقول هنا إن اختلاف الصحابة في بعض الأمور الجزئية واختلاف أهل العلم من أهل السنة في بعض الأمور الجزئية لا يضرهم لأن اختلافهم ليس من الاختلاف المذموم المذكور في الآية وإنما هو داخل تحت قول الله تعالى إلا من رحم ربك نعم اقرأ الدليل الثاني والثاني وصف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل لفظة حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحرياً لقصد الشارع فيها حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره فخلافه بالمسألة بالعرض, بالعرض لا بالقصد الأول فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع نعم الآن الشاطبي سيستدل من قول الله تعالى ولا يزالنا مختلفين أن هذه الآية تدل على أنه لا يدخل فيها الخلاف الجزئي لماذا؟ قال لأن العالم إذا خاله في مسألة جزئية فإنه يناقش بالدليل ويقع الخلاف بين أهل العلم ويناقش بعضهم بعضا ويسأل العالم عن الدليل في ذلك يسأل العالم عن الدليل فقد يرجع إلى الصور طبعا مثلت هذا كثيرة مثل لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر في حرب, في حرب الردة فإن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى قتالهم فلما بين له أبو بكر الأدل لها الصحيحة وناقشه في ذلك رجع عمر واتفق الصحابة على قتال أهل الردة هذه مسألة والمسائل هذا كثيرا فإذا اختلفوا في أمر جزئي فإنه سرعان ما يرتفع الختلاف في هذه المسألة بالرجوع إلى أي شيء بالرجوع إلى النص إذا رد إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا شأن الصحابة رضو الله عليه مثال آخر لما اختلف الصحابة في أخذ الجزء من المجوس فإن عمر رضي الله عنه رفض أن يأخذها من المجوس ويعاملهم معاملة أهل الكتاب وأراد أن, أن يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام فتردد النظر في الصحابة عند الصحابة في هذه المسألة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية أخذ من المجوس هجر الجزية فقبل عمر بن خطاب رضي الله عنه هذا الدليل وأخذ من المجوس الجزية لأن عمر رضي الله عنه كان يعتقد أن الجزية لا تأخذ إلا من أهل الكتابين ولا تأخذ من المجوس لأنهم كانوا يعبدون النار وينكحون المحرمات فأخذ منهم الجزية رضي الله عنه بهذا الدليل مثال آخر اختلافهم في أمر جزئي وهو اختلافهم لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام إلى أبي عبيدة وأراد الدخول إلى عمواس فاختلفوا وكان بها طاعون فاختلفوا هل يدخلون فيها أم لا؟ فكانوا خارجها فنظروا في هذه المسألة وتشاوروا في ذلك وكان من عادة الصحابة أنهم يتشاورون والمشاورة في الأحكام الفقهية أقرب إلى الصواب من النظر الواحد لنفسه فكانوا يتشاورون فاجتمعوا فطلبوا عمر ما عندهم من العلم فلم يجد شيء ثم أخذوا بالنظر العام في المسألة ليس عندهم نص يفتيهم في هذه المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من قال ندخل إلى الطاعون ولا يضرنا إلا ما قدر الله لنا ومنهم من قال لا ندخل إلى هذه الأرض التي بها هذا الوباء وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله فلما طال بهم المجلس والمشاورة لم يصلوا إلى شيء فأراد عمر رضي الله عنه أن يحملهم على رأيه وهو عدم الدخول إلى هذه البلد التي بها هذا الطاعون فلما حملهم على ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشهد أمام المسلمين وأمام علماء المسلمين وقادتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوا فيها ومن كان فيها فلا يخرج منها لأنه وباء قاتل وباء قاتل فالذي فيها لا يخرج حتى لا ينقل الوباء والذي فيها لا يدخل فحمد الله عمر بن الخطاب لما بلغته هذه السنة فرجعه ومن معه فالمقصود هنا كما قال الشاطبي فإذا تحرّوا لقصد الشارع وتحرّوا النظر في المسألة فإنهم حينئذ يرجعون إلى الصواب فيها واختلافهم الأول إنما سببه عدم العلم بالدليل وإنهم وإلا فإنهم لا يقصدون إلى الخلاف ولذلك قال هنا فخلافهم في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول يعني هم لا يختلفون لمجرد الخلاف وإنما اختلفوا لغياب الدليل عنهم بخلاف أصحاب النوع الأول كما سيأتي معنا الذين أنشوا المذا وبكري المعاصرات هم أصلا مخالفون للشريع يقصدون مخالفتها يقصدون مخالفة الحق وأهله وأهل الأهواء أيضا يقصدون مخالفة السنة ومخالفة أصحاب النبي ر.s فخلافهم بالقصد الأول أما هؤلاء فخلافهم يختلف عن الأول أنهم في جزء في أمر جزء ذلك الصحابة مختلفوا في وصول الاتقاط ولا في كليات الشريعة ولا في أسسها الأمر الثاني أن اختلافهم هنا كما قال المصنف لعدم وجود الدليل في المسألة فإذا بلغهم الدليل ارتفع الخلاف في المسألة وعلى هذا فالخلاف هنا يعتبر لازما ثابتا لهم ولا غير لازم غير لازم فتبين هذه الأوصاف الوصف الأول أن خلافهم في جزء واحد الوصف الثاني أنه ليس بالقصد الأول إنما يختلفون لغياب الدليل وصولهم واحدة عقيدتهم واحدة منهجهم واحد يختلفون في مسألة لغياب الدليل وإذا حضر الدليل في الغالب يتفقون فإذا خلافهم في أي شيء ليس بالقصد الأول الأمر الثالث أن خلافهم ليس بثابت ولا بلازم ليس بثابت ولا بلازم هذه ثلاثة أوصاف اعكس هذه الأوصاف على خلاف أهل الكتابين لأهل الإسلام خلاف أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة خلاف الشيعة خلاف أهل الأهواء لأهل السنة هل تجد هذه الثلاثة أو تجد عكسها؟ الجزئي ما عكسه الجزئي الخلاف الجزئي ما عكسه في الكليات والأسس فخلافهم من أي نوع في الأصول والأسس الأمر الثاني خلافهم بالقصد ولا عارض بالقصد هم يؤسسون الأصول لمخالفة أهل الحق طيب الثالث يثبت ولا لازم ثابت والتاريخ خير شاهده ما تنقطع الفرق هذه ولا تتغير ولا يدخلها تغير عياذا بالله ونسأل الله العافية المذاهب التي ينشئها مثل أهل الكتابين مثل الكفار مثل العلمانين الشيوعيين ما تتغير إلا إذا سقطت لكن هي مبنية على خلاف الحق على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خلاف أهل الكتابين فإذا عندك ثلاثة أوصف الجزء ويقابل الخلاف في الأصول هم؟ والكليات الثاني الخلاف العارض ويقابله الخلاف القصد الثالث الخلاف الذي يزول ويقابله الخلاف الذي يثبت المناسب لتفسير ولا يزالون مختلفين اي الثلاثه الاوصاف <سؤال> الذي يناسب ولا يزالون مختلفين اولا أنه في أمور كلية أساسية أنه بالقصد الأمر الثالث أنه لازم وثابت وهذا مأخوذ من الآية وَلَا يَزَالُونَ وذلك قال الشاطبي رحمه الله وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق الشارع عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت بخلاف النوع الثاني الذي يدخل بقوله تعالى إلا من رحب رمبك إلا من رحم ربك فخلافهم في جزئي ولا يقصدون إلى الخلاف قصدا بل يعرض لهم وسرعان ما يرجعون إليه في الغالب فإذا هذا وش يترتب عليه يترتب عليه أنه لا يخل بجماعتهم وباجتماعهم على الحق والأمر الثاني لا يضرهم والأمر الثاني لا يضرهم وسبق لكم الأمثلة مثال الخلاف الخلاف الذي وقع بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر في اقتال الردة الخلاف في مسألة حكم أخذ الجزء من المجوس الخلاف في مسألة طاعون عمواس وغير ذلك من المسائل الخلافية التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليه اقرأ الثالث بارك الله والثالث أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع من, من حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح يدخالهم في قسم المختلفين بوجه فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ولو بوجه ما لم يصح يطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة وذلك باطل بإجماع أهل السنة خلاصة هذا الدليل أنه أهل السنة يقطعون بأن الصحابة من أهل الرحمة إما الرحمة الله بالاجتماع على الحق والهدى ونصرته والعمل بالاعتقاد الصحيح وإقامة شريعة الإسلام وذلك نفع الله به الناس وكذلك من تبعهم بإحسان هذه مقدمة مقطوع بها أنهم من أهل الرحمة المقدمة الثانية أنهم اختلفوا في بعض المسائد الجزئية النتيجة ما هي أن الاختلاف في المسائد الجزئية لا يرفع وصف الرحمة. لو رفع وصف الرحمة لو رفع وصف الرحمة عنهم وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل العلم واضح الدليل هذا يقرأ الرابع والرابع أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من غروب الرحمة وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة وبيان, وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لا يعمل العامل بعلم رجل منه إلا رأى أنه في سعب نعم ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في البلاد مع الفتوحات فكان في مكة أصحاب عبد الله بن عباس وكان في الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود وهكذا انتشر الصحابة في البلاد وكان أكثر المفتين منهم كعبد الله بن عمر وغيرهم من فقاء الصحابة وزيد بن ثابت كانوا بالمدينة فتفرق هؤلاء في البلاد بما معهم من العلم ثم أيضا اجتهدوا في المسائل التي تجد لهم بما معهم من العلم ثم بعد ذلك كتبت الكتب ودونت الأحاديث فوقع الخلاف في بعض المسائل الجزئية إما لغياب الدليل هذا الدليل يحفظه فلان ولا يحفظه فلان بلغ العالم الفلاني ولم يبلغ العالم الفلاني حتى لو كان من الصحابة رضو الله عليهم وكذلك الاختلاف في دلالته في بعض الأحيان فمثل هذا الاختلاف انبنى عليه الخلاف في بعض المسائل الفقهية في بعض المسائل الجزئية المطلوب من المسلمين أنهم وعلماء المسلمين أنهم يبحثون عن الراجح وقد يختلف إثنان لمعرفة ما هو الراجح في هذه المسألة فإذا توصلوا إلى معرفة الراجح حملوا به وإن لم يتوصلوا إلى معرفة الراجح فإن من عبادة الله وتقواه أن يبحثوا عن الدليل وبحثهم عن الدليل عبادة يحبها الله ومدارسة العلم بالتي هي أحسن عبادة يحبها الله فإن وصلوا إلى الراجع فبها ونعمة وإن لم يصلوا فلا يضرهم ذلك فسار هذا رفع عن الحرج رفع الحرج عنهم ورفع الضيق عنهم وهم في أمورهم إلى خير بإذن الله الشاطب يريد يتكلم عن هذه المسألة وهو ما ذكروا عن جماعة من السلف نعم قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالب فيه القاسم قال وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى بيّن فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرني باختلافهم حمر النعم وروى بن وهب عن القاسم أيضا قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو كان قولا واحداً لكان الناس بضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سعب هنا <تصفيق> ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوا لكان المجتهدون في ضيب هذا معنى السعى هنا اولا لو أن الإنسان تابع رجلا منهم في مسألة معينة رؤية عن بعض الصحابة فإن الأمر فيه في سعى بإذن الله أكان من أمر المجتهدين ولم يتبين له خلاف هذا القول لم يتبين له خلاف هذا القول فانه يعمل بما بلغه الأمر الثاني في سعه بالنسبة للمجتهدين لو كلفت المجتهدين والعلماء ألا يخطئوا هل يعملوا؟ هل يتعلموا العلم؟ هل ينشروا العلم؟ لو كلفت المجتهدين في استنباط الأحكام وقلت الواجب الذي أوجب الله عليكم هو أن تستنبطوا الأحكام ولا تخطئوا فمن أخطأ فقد أتى أمرا عظيما بعد أن يجتهد ولا من له ولا توبة له والأمر شديد فيه من ذا الذي يجتهد من ذا الذي ينقل العلم فمن رحمة الله بالمكلفين وبالعلماء أن الله علم أن طاقاتهم محدودة طاقات البشر محدودة ولذلك كما ذكر الإمام الشافعي لا يجمع حاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحد ولا يجمع لغة العربي أحد فلابد من نقص, نقص هذا بشري فطري يعني وإن العالم أن لا يخطئ لا يستطيع لا يستطيع لأنه ليس معصوم فلو كلف أن لا يخطئ أصلا لم اجتهد قال أنا في سعة أنا إذا لا اجتهد لكن من رحمة الله عز وجل وهذا معنى الرحمة الواقع في حديث عبد الله بن عمر بن العص إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر هذا تشجيع وتقوية له وتمكين له وتحضيظ له على الاجتهاد فإذا اجتهد ثم أخطأ لو قيل وله وزر من الذي اجتهده عالم اجتهد تتبع الأدلة بحث ما استطاع أدى عليه ثم أخطأ فإنه تحت لطف الله ورحمته وسع الله عليه بل رزقه الله أجرا على أي شيء على اجتهاد وهو عالم متأدب بأدب الشريعة حينما يخطئ ويأخذ الأجر على الاجتهاد يبحث عن الأجر الذي بقي عليه على الصواب فلما يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بسنة ماضية يسمع يرجع لما يرجع يرجع ليحصل الأجر الباقي على الصواب فهو إذن في رحمة وفي سعى لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ببعض المسائل فجاء العلماء الذين بعدهم فاختلفوا شنع الناس عليهم ولا ما يشنعون عليهم قالوا لما لا تكونوا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لم يختلفوا في مسألة واحدة إذن أنتم مباينون مخالف أنتم فيكم, فيكم, فيكم عيب فيكم سبب هو الذي حملكم على ذلك لكن إذا اختلف الشافعي وأحمد في مسألة فقد السبق اختلف عمر وأبي بكر في مسألة وإذا اختلف مالك والشافعي في مسألة فقد اختلف عبد الله بن عمر وابن عباس في مسألة فهذا لا شك أنه من الساعة والرحمة ثم إن الخلاف الجزئي يتحرك لا يثبت, لا يثبت العالم يخالف في مسألة جزئية ثم يبال له الحديث ماذا يصنع انظر الآن اجتماع الصحابة في مسألة الجزئي وفي غيرها قبل الاتفاق كان في حركة ولا كان في اختلاف تحرك الجزء اختلفوا عليه ثم بعد ذلك ثبت الصواب فإذا أمره إلى خير الخلاف الجزء أمره إلى سعة ولذلك وردت، ورد في كلام السلف ووصفوه بأنه سعة والواجب بعد ذلك على العلماء وعلى المكلفين أن يطلبوا الصواب بالتي هي أحسن فبحثوا عن الأدلة إذا جاء الإنسان في ترجيح راجح أو مرجوح ما يجي واحد يقول لا الخلاف سعة لا ترجح لا إذا جاء قال لي أخي هذا الحديث الذي في, في يدك لا يحتج به لا يجي يقول الخلاف ساعة لا تتكلم في الحديث لا فيعملون جهدهم في نصرة السنة وفي العمل بالحديث الصحيح وفي طلب الراجح هذا الواجب عليهم فإن لم يصلوا إلى اتفاق في المسألة فهم في ساعة لأن مجال الاجتهاج ومجالات الظنون لا تتفق عالة كما تقدم يصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم وهو نوع من تكليف ما لا يطاق وذلك من أعظم الضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربه فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم به والحمد لله بارك الله <تصفيق> قوله هنا الاختلاف الفروعي الاختلاف في بعض الفروع وليس طبعا الاختلاف محدود الاختلاف في بعض الفروع الاختلاف في بعض الأمور الجزئية نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم العلم النافع العمل الصالح والأسبوع القادم ننتقل إلى النوع الثالث نعم بالنسبة Bonjour Hadia, ana shuf ash-shawt delli rabit. Ayah, kan wastayr. Bilnisba lil-maw'id ayah raswa, ya'ni idha ra'aytum nughayyiruh li-yawm as-sabt, lian al-haqiqa yawm al-ahad ma bi اد حضوركم في البركه خلاص فما يوم حضرات عامه يعني كل جمعه طبعا تحضرونها انتم لكم رغبه تحضرونها ايه. مرة واحدة في الشارع طيب حلن نجرب معكم من السبت على أي حال ما السبت مساء طيب يعني مثل البارح السبعة القادمة إن شاء الله السبت مساء سبعة اللي بعده خلاص إن شاء الله ماولوا السبعة القادمة السبعة اللي بعده نبدأ يوم السبت هذا العول ما في الجامعة ما أقدر أجيب مزحومين الحقيقة فيها أشياء يوم الأحد